فَقَدَّرَ لَهَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحُفْظٍ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ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 قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكته فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق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 فَأَوْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ حِسَّاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَخْذًا وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ لِهَوْنِهِم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْتَقُونَ